وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَا وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَاِنَّا ظَنَنَّا اَن لَّن تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم مَّا إِن لن يَبْعَثِ اللَّهُ أَحَدًا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشرع نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا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 وَإَِّا مِن المُسلْلِمونونَ وَمِ القاسِطُون فمَ نَسْلَمَ فَأُل إِكَ تَحَرَ رَشَدَاب وَأََّ القاسِطُونَ فَكَوا لِجَهََّ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا أَن وَّدَّ قَلِيلٌ افْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحدا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 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ الضَّعِفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ أَدَدًا قُلْ نَدْرِي أقريب 126-ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 127-عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لَغْلَمَ أَْ قَدَ بِ لَغُورسَالاتِ رَبّهم وَأَحافَ بِمَا لديَم وَأَحْصى كلُ شيءَيْ إنِ